فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أذنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطوا أعمالهم